لآن ل ا ق ر ك ه الهدى شركه د ع و ي ن ا ل ر ح م ا ل ربحيه م ا ل ك ي ت م نعبد و إ ي ا ك ن س ت ع ي ن ا م الصراط ا ل س ت ق ي م ص ر ا ط الذين ن ع م ي

إن موسوعه ل ي م النابلسي ق و للعلوم ا ص ف ن الاسلاميه ن ما و ه ل م اسماء ل ل الله ا ل م س ن ى

م ن يشاء إلى س ر ا ط مستقيم و ك ك ذ ل ج ع ل ه النابلسي ك شهداء للعلوم ي ك و الاسلاميه و ع ل ي ش

وما جعلنا ا ل ق ب ل ة التي كنت عليها إ ل ا لنعلم من يتبع الرسول إ ل ا لنعلم من يتبع الرسول م ن ينطلب على ع ق ب ه و إ ن كانت ل ك ب ي ر ة إ ل ا على الذي نهدى الله وإن كانت

ك ي ر ة ك ه الهدى ع ى الذين ش ا ك ا ا ن ل ل ه ل ي ض ي ع و ي ه للناس غير م قد ن ت ق ربحيه ك ي ا ل ت مضمون ا ل ا ج ت ر م ا ع ا

فَوَلِّ وَجَهَكَ شركه ََ ط ً ا ي َ س ِْ ا ل ه َُ ك م ْ ش ََ ط ر ً ا الَّذِينَ أُوتُوا ا وَإِنَّ ل ْ ك ِ ت َََ ا ب ل ي َ ع ْ ل َ م ُ و ن ََ ل ي ََ ع ْ ل م ُ ه غير َ ب ح ي ه ذات ل مضمون ا َ ع ت م َ ا ع َ

ولئن اتيت الذين أ ُ و ت و ا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتك َ وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع ت قبلتهم ولئن َِ اتبعت اهواءهم من بعدها َْ جاءت

الحق ش ر ب ك ف ل ا تكون من ا ل م د ى ي ن ولكل و ج ه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي

وإن م و س و ج ه ك ش النابلسي و إ ل ربك و م الاسلاميه

موسوعه ا ك ش ط ر النابلسي وجهكم للعلوم س الاسلاميه ا ذ ي ن ظ ل م و منهم ت خ ش و ه واخشوهم ت

ن ع موسوعه ع ل ي ن ا أ ر س ل ن ا فيكم ر س و ل ا س ي ل و ع ل ي آياتها ك م و ي ك ك م ويزكيكم ويعلنكم ا ل ك ت ا ب و س ل ك ويعلنكم م ويعلنكم م ا ل م تكن م و ه

وَلَا موسوعه مَنْ يُغْتَلُ النابلسي ت أ ا ء و للعلوم ك ن ا ت ش و و ن ن ب ل ن ك بِشَيْءٍ مِنَ ا ل خ و و ف ا ل م ع وَنَقْصِنَّ ا ل ا م ي ه

موسوعه ا ا ل النابلسي ر ا ن إذا ل ل ع ل ه م مصيبة ا ل و ا إنا ل و ا إ ل ي ه راجعون أولا

صلوات م ن ربهم و ر ح م ة و أ ئ ع ه م ا ل ن ا و ا ل م ر و ة ش ع س ي للعلوم ا ي ت أ ا ل ا ومن تطوع خمرا فإن ا ل ل ه ش ا ر ع م ي ه

موسوعه ا ل ن ا ا ل آ ي ا ت للعلوم ق و م ي ق ن و ا ل ن ا س منه يتخذ من دون ا ل ل ه

ل ت ب ع و ا خ ط و ا ت الشيطان و ل ا ت ت ب ع و ا

ف م ن الضر غير و ل ا ع ف ل ا إثم ع ل ي إ ن ا ل ل ه رفور ح ي م إن ا للعلوم ذ ي ي ن ا ل ا س ل ا و ي ش ت ر و ن ه ثمنا

ع ل ي ك م إذا حضر و س د ع ه النابلسي و للعلوم الاسلاميه

We got hold of

فإن ف الله غ و ر رحيم و ق ا ت ل ه م ح ت ى لا ت ك و ن ه دعويه ن ا ل غير ا ر ل ح ش ه ر ا ل ح ر ا م و ا ل ح ر م ا ت قصاص

موسوعه ن اعتدى ا عليكم ع ت ف ا عليه بمثل ا ا الله ت ق و و النابلسي م ل ل ه و ل ا ت و ب أ ي ي د ك م إلى ا ل ت ه ل ك ة و أ ا س ل ل ه يحب ا ل م ح ي ن

و أ موسوعه ر ة ل ل فإن النابلسي حتى للعلوم الاسلاميه ن

م ر ي و أ و ب ه أ ذ ن م ا ب ل س ي ة ففدية م ن ص ا أو صدقة ل ا س ك ف إ ذ ا أ م ي ه اسماء الله م ا ل ح س ن أيام

في الحج و س ب ع ة إ ذ ا رجعتم ت ل ك عشرة ك ا م ل ة ذلك لمن لم ي ك ن أ ه ل محاضر ا ل م ا ل و م و ا ل ا ا ل أ ه ا م ي ه

فلا ف ر م و ل ا ف س و ق ع ل النابلسي ف ل وما ف للعلوم م ا ت ز و د ا ل ز ا د ا ل ا ق و ى

واتقون يا أ و ل ي ا ل أ ل ب ا ب ليس عليكم ج ن ا ح أ ن تبتغوا فضلا من ربكم ف إ ذ ا أ ف ض ت م من عرفات فاذكروا الله, الله عند المشعر الحرام

و ف ض ي ل ه ك م ا ه د ا ك م و إ ن ك ب ل س

وإذا موسوعه ل النابلسي و ي ك ل ح وإذا للعلوم اتقناها الاسلاميه ن فحسب ولا الناس م

يَشْرِي موسوعه ا ل النابلسي للعلوم الاسلاميه عَدٌ م

جاءت موسوعه ا البينات ف ع أن الله عزيز حكيم هل ينظرون ا ل ن ا ب ل ه ف ي ظنر للعلوم م م ا ا ل أ م ر و إ ل ى ا ل ل ه ترجعون

في السائل ك موسوعه آ ا ل ن ا ب ل ن ي للعلوم ا ل ا ب س ل ل ذ ي ن ك ف ر ا ح ي ه

موسوعه النابلسي و ل ل ق ل و م و الاسلاميه ن

ويبين آ ي ا ت ه للناس لعلهم يتذكرون و ي س أ ل و ن ك عن المحيط قل هو ادى ف ا ع ت ذ ر ا ل ن س ا ء في المحيط ولا تقربوهن حتى يضهم ف إ ذ ا تطهرن ف ا ت و م

موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا ب ي ه

موسوعه النابلسي للعلوم ا ل أ ن ا س ك ا م ي

يؤخلكم ولكن ي ا خ م و س ت و ك م و النابلسي ل ه غ ل ل ذ ي ي ن ؤ ل و ن م ن ا ل ا فإن س فإن ل غفور ا ح ي م

وان عزمت خلاق فان الله سميع عليم والمخلقات يتوطسن بانفسهن ثلاثه قرون ولا يحل لهن أ ن يكتن ما خلق الله في ارحامهن إن, ان كن يؤمنن بالله واليوم ا ل آ خ ر

وضعونتهن ب ر ك ه في ذ ل ك إن أ ر ا د و ى ش ر ل ه دعويه م ي ر ربحيه م ذات م ع م و ن اجتماعي

فإن موسوعه ب م ع ر ف أو ت ر ي ح بإحسان ل ا يحل ي النابلسي خ م ل ل فإن خفتم أن ل ا ي ق ي م ا حدود ا ل ل ه ف ل ا م ي ه

عليه موسوعه ا ل ك حدود ا ل ل ه ف ل ا ت ع ت د و ه ا و م ن يتعد د ح الاسلاميه ن ت ع د

موسوعه ا ف ل ا ن ا ح ع ل ي ه م س ي ت ر ل ل ع ل ح د و د ا ل ل ه و ت ل ك حدود ا م ي ه

وإذا شركه الهدى شركه دعويه غير ر ب ك ي ه ذ ب ت مضمون ف أو س ح اجتماعي

و ا ت م و الله و ع ل م ه ا ل ن ا ب ك ل ش ي ء ع للعلوم ي و إ ذ الاسلاميه ن

و ا ن ح موسوعه ا م النابلسي به من <صغير ورحمني> <صحة> كان منكم يؤمن ل ل ه و ا ل ي و م الاسلاميه آ خ ر ذلك ك <أسكى> ك <لكم وأطهر>

تبلغنا به جنتك به و م ن اليقين ما ت ه و ن به ع ل ي ه ا م ص ا ئ ب ا ل د ن ي ا ا ل ل ه م ت ع ل س م ا ع ن ا و س ل ا و ي ه اسماء أ ب أ ح ا و ا ج ع ل ه م ا ل ح م ن ا واجعل ثأرنا

م و ا و ع ل ا ل ج ن ة هي د ا ر وقرارنا ن ا و ب ل ا ي ا قاضي ا ل ح ا ج ا ت يا م ج ي ب الاسلاميه د ع و ت يا م ن ف ا

ندعو شركه المعروب ومن أ الهدى شركه م دعويه غير ربحيه ذات قلوب مضمون اجتماعي الله ل

و م و س ق و ع ن ا واشف ل ن ا ب ل ه م مرضانا اللهم اشف ا ل ل ه م اشف م ر ض ا ن ا س ل ا ف م ر ت ل ه

ش ر م ه الهدى م شركه م م دعويه ل ب ر ربحيه م من ا ل ذ ن و و ب ا ل ط ا ا ي ك مضمون ا ينقى اجتماعي

Thank e y o e

Oh, you

ا ل ل ه م زينهم و ا ل ع ل ه النابلسي ل ا للعلوم الاسلاميه